وعلى آله، وأزواجه، وذُرياته، وصحابته الكرام، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أمَّا بعد فأُوصِيكم ونفسي عبادَ الله بتقوى الله في الغيب والشهادة فإن المُتَّقين هم أولياء الله، لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون، وهم أكرمُ الخلق على الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم أمة الإسلام إن أعظم ما يستفتح به المقال وتسطر فيه الأقلام وتفنى فيه الأعمار هو تحقيق التوحيد لله تحقيق التوحيد الخالص لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض يرفع من يشاء بفضله ويخفض من يشاء بعدله يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أحاط بكل شيء علما وقدرة فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه وما تسقط من ورقة وما يلج من شيء في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من شيء من السماء وما يعرج فيها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا وسعه علم الله وأحاطت به قدرة الله وسلطانه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم الله أعظم من كل شيء، وأكبر من كل شيء، ما خلق خلقه ليستكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، بل خلقهم وأوجدهم ليعبدوه وحده سبحانه، ويوحدوه، ويسلموا إليه وجوههم ومقاصدهم وأعمالهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمة الإسلام أكبر المقاصد وأهم المطالب وقضية القضايا ولب دعوة الرسل تحقيق التوحيد لله تعالى وإفراده بالربوبية والألوهية إنها قضية الكون والحياة وسر القرآن وأساسه ما قامت السماوات والأرض ولا نصبت الموازين ولا خُلِقَت الجنةُ والنار ولا أُرسِلَت الرُّسُل وبُعِثَت الأنبياءُ وأنزِلَت الكتب ولا أُقِيمَ عَلَمُ الجِهَاد إلا من أجل التوحيد وتحقيقه وتقريره في النفوس والقلوم التوحيد التوحيد أعظم الحقوق التوحيد حقُّ الله الأعظم على العبيد وصِراطُه الأقوَم، وأولُ دعوَة الرُّسُل، ومُفتتَحُ خِطاب الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلامُ لأقوامِهِم أُعْبُدُوا اللَّهُ، ما لكم من إلهٍ غيرُه وكلُّ دعوات الرُّسُلِ والأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام مبنيَّةٌ بإحكامٍ ومشيَّدةٌ بإتقانٍ على هذا الأساس العظيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأعظم الرسل وسيد الأنبياء وإمام الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم مكث يدعو إلى التوحيد ولوازمه وتكاليفه ويحذر من الشرك وأنواعه ووسائله ثلاثاً وعشرين سنة في مكة والمدينة ما فتر عليه الصلاة والسلام، ولا توانى ولا استكان، وهو يُقرِّر التوحيد ومسائله بأساليب متنوعةٍ في كل خُطبه ومواعِظه ومجالسه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبدأ عليه الصلاة والسلام بشيءٍ في دعوته في مكة إلا بالتوحيد وكلمته الكُبرى لا إله إلا الله صدح بها في شعاب مكة ووديانها وأعلنها في محافِل قومه ونواديهم وعرضها على وفود الحجيج والقبائل داعياً إياهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده قصدًا وعملًا ومُخاطِبًا بها الملأ من قُريش فكان جوابهم أجعل الآلهة إلهاً واحدًا إن هذا شيء عجاب أيها المسلمون في المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وأوصاه بوصية عظيمة يجب أن تكون نبراس الدُعاة والمُصلِحين أوصاه بأن يجعل التوحيد أولَ الدعوة وأساسها وروحها وعِمادَها فقال له عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فليكن أولَ ما تدعوهم إليه توحيدُ الله وفي رواية فإذا جئتَهم فادعُهم إلى أن يشهدُوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله وثبتَ عند أحمد وأبي داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان آخرَ كلامِه لا إله إلا الله، دخلَ الجنَّة إن التوحيد بدايةُ الإسلام وختامُه، وأولُ الدعوة وآخرُها والقُرآنُ كلُّه من أوله إلى آخرِه إنما هو دعوةٌ إلى التوحيد وتحقيقِه وتربيةٌ للعقول والقلوب على حقائق التوحيد ومعانيه وأمرٌ بلوازِمِه ومُقتضياتِه من أحكامٍ وتشريع وأخلاقٍ وآدابٍ ومرُؤات وبيانٌ لجزاء أهل التوحيد وإكرام الله لهم كما أن في القرآن العظيم التحذير من الشرك التحذير الشديد من الشرك وص إن من يشرك بالله فقد حّم الله عليه الجنَّ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فقرآن العظيم الذي هو أهد الله الأخير للبشرية كله حديث عن التوحيد. وحقوقه وواجباته ونواقضه فلا عجب إذاً يا مسلمون لا عجب إذاً ولا غروة أن يكون التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان كما قرر ذلك كله شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم رحمة الله عليهما معاشر المسلمين فإن حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاةُ والسلام هو إفرادُ الله تعالى بكل ألوان العبادة والتوجُّه إليه سبحانه وحدًا بالقصد والعمل ومعرفته سبحان بأسمائه وصفاته وأفعاله فتنجذبُ إليه الأرواح والقلوب تنجذب إليه سبحانه الارواح والقلوب وتقطع التعلق بمن سواه كائنا من كان وتتحرر النفوس من عبودية الشهوات ورق الشبهات وأسر المطامع والاهواء وتتخلص القلوب وتتخلص القلوب من الخضوع للمخلوقين والعمل لاجلهم رجاء وخوفًا وطمعا وتوقن الأفئدة إيقاناً لا شك فيه أنه لا رازق إلا الله ولا مدبر ولا مصرف للكون غير الله ولا معين ولا ناصر ولا مانع ولا معطي ولا رافع ولا خافض ولا محي ولا مميت إلا الله وحده لا شريك له إن القلب إذا امتلأ بحقائق الإيمان وتوحيده ومعرفة الله وإجلاله صفى صفى وأشرقى واستنار وعلم حقيقة الدنيا وحقيقة وجوده في هذه الحياة فيعيش في سعادة وانشراح صدر ولذة ونعيم ويصبح ويمسي ولا هم له إلا ربه سبحانه فإذا سأل فإنه لا يسأل إلا الله وحده وإذا استغاث فب وحده وإذا توكَّل واستعان فعلى الله وبالله وحده لا يرجو إلا الله وحده ولا يخاف إلا من الله وحده ولا, يع ولا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى ولا يوالي ولا يعادي الا لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى إن التوحيد يا مسلمون تسليم واستسلام لله تعالى وخلع وقطع لكل شهوه تخالف الأمر أو شبهه تعارض الخبر او اعتراض على شرع او قدر ولا يزال التوحيد الصادق لا يزال التوحيد الصادق يطهر القلوب ويصفيها من أمراضها وآفاتها ويتدرج بها في مقامات الكمال حتى تصبح بيضاء نقيه كالسراج المزهر لا تضرها فتنه ما دامت السماوات والأرض يا مسلمون يا عباد الله إن التوحيد والعقيدة الصحيحة سفينة النجاة, سفينة النجاة من ركبها نجا من ظلمات الشرك، وأهوال الوثنية، وسلم من تخبُّطات الإلحاد وآلام البُعد عن الله، وشقاء النفوس التي لم ترضَ بالله ربًّا وإلَهًا ومُدبِّرًا حكيمًا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 وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم فستذكرون ما اقول لكم واو فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون فان كان حقا فمن الله وحده وله الفضلُ والمنَّة، وإن كان غير ذلك فإني أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله البادئ بالمِنَن والنعم. أحلَّ على أهل التوحيد رضوانه وألوان الكرم وتوَعَّد من عاند التوحيد وناقضه بأصناف النِقَم وصلى الله وسلم على السِّراج الأنور والميزان الأكبر صاحب المجد الأشم وعلى صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان الحاملين مشاعل التوحيد في دياجير الظلم وبعد أمة الإسلام إن التوحيد هو فطره الله التي فطر الناس عليها ولا ازكى ولا اعدل ولا ازكى ولا منها كما أن الشرك هو اخبث الخبائث واظلم الظلم وهو طارئ ودخيل على البشريه الشرك طارئ ودخيل على البشريه فقد خلق الله عباده حنفاء على مله التوحيد واخذ من ادم عليه السلام وذريته الميثاق على أن يوحدوه سبحانه ولا يشركوا به شيئا فكانت البشريه من بعد ادم عليه السلام على التوحيد عشرة قرون كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حتى اجتالتهم الشياطين وأغوَتهم ففسدَت فطرُهم وعقولُهم وخرجَت أجيالٌ من البشريَّة من عبادة الله إلى عبادة الكواكِب والجنِّ والشياطين والقبور والمشاهد والمشاهِد وأفسدَت عقولَهم, عقولهم لوثاتُ الشِرك والإلحاد والخُرافة والأفكار الضالة والبدع المضللة وخاض الكثيرون وخاض كثيرون في آاراء ونظريات وفلسفات وكلام وجد عقيم لا طائلة تحت. وَوكها أنااس الحديث عن العقيدة. كريها أاس الحديث عن العقيدة وأصق به أفكار التطر في واستكثروا العناية بها، والحرص عليها تعلُّماً وتعليماً ودعوة، فكانوا كما قال الله تبارَك وتعالى وإذا ذُكِرَ الله وحده شمأزَّت قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذُكِرَ الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وما علِمُوا أنه لا صلاح للنفوس والقلوب، إلا بأن يكون الله هو مولاها، وإلهها، وربها، ومفزعها، ومهربها، وملجأها عند الشدائد والأهوال وفي كل الأحوال أيها المسلمون إن التوحيد وحقائقه هو السياج المنيع للأمة السياجُ المنيعُ للأمة من كل حرافٍ عقديٍّ وفكريٍّ، أو تحلُّلٍ سلوكيٍّ وأخلاقيٍّ إن منهج العقيدة الصحيحة هو العاصِمُ بإذن الله من قواصِم الغلو والتطرُّف والتفجير والتكفير التي نتج عنها سفكُ الدماء البريئة في المساجد وغيرها، وتكفيرُ المسلمين وتكفير المسلمين افرادا ومجتمعات وحكومات إن كلمة التوحيد توحد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتجمعهم ولا تفرقهم تجمعهم ولا تفرقهم وتؤلف بين قلوبهم في محبه واخوه وتعاطف وتناصر وتمنعهم من التفرق والنزاع والشقاق ومهما ابتغت الامه مهما ابتغت الامه الوحده والاجتماع والنصر والتمكين فلن تبلغه لن تبلغه الا بتوحيد الكلمه على كلمة التوحيد وتحقيقها قولا وعملا وسلوكا ومنهجا وحينها يفتح الله للامه أبواب النصر والتمكين والعزه إن تنصُرُوا الله ينصُركم ويُثبِّت أقدامَكُم وقال سبحانه الذين آمنُوا ولم يلبِسوا إيمانَهم بظُلْم أولئك لهم الأمنُّ وهم مهتدُون لهم الأمنُّ الفكري لهم الأمنُّ العقدي ولهم الأمنُّ الفكري والنفسيُّ والاجتماعي ولهم الهدايةُ التامة لكل ما يُحقِّق لهم مصالِحَ دينهم ودُنياهم وإذا أقامت الأمةُ حياتها ونظامَها وإعلامَها ومناهِجَها على التوحيد وحقائِقِه ومُحكَمات الشريعة وجعلتها مُنطلَقَ التربية والحضارة والرُّقِي فوالله الذي لا إله غيرُه ليفتحَنَّ الله عليها أفرادًا ومُجتمعاتٍ بركات من السماء والارض ولا ياكلن من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا ولا يردن عنهم كيد الكائدين وافساد المفسدين من أهل الغلو والتشديد والتفريط حجاج الله الحرام حجاج بيت الله الحرام إن شرائع الإسلام القولية والعملية مبنيةٌ على أساس التوحيد، إخلاصًا لله تعالى، ومُتابعةً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلما عظُمَ التوحيد في القلوب، قامت الجوارِح بفعل الشرائع بقوةٍ وثباتٍ وانشِراحِ صدرٍ، وإن من, وإن من أجل العبادات التي تتج فيها حقائق التوحيد ومعانيه ودائله عبادة الحج. عبادة الحج التي ستظلنا بعد أيا من بإذن الله. تلك العبادة العظمة تلك العباد العظمة التي تزخر بالدلائلل والبراهين على التوحيد ومناسكها وشائرها. آيات بناة ودائلل باهرات على العلاقة الراسِخة بين التوحيد والحج حيث إن من أعظم مقاصد الحج وتكراره كل سنة الان التوحيد اعلان التوحيد وترسخه في القلوب وَإقامت ذكر الله تعالى في التلبية والإحراام والطوف والسعي والوقف بعرففة وزدفة. ورمي الجمار والنحر وغير ذلك فدونكم يا حجاج بيت الله دونكم موسم الحج معلمة التوحيد الكبرى ومدرسة العقيدة العظمى وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهِّر بيتي للطائفين والعاكفين والركَّع السجود إلهنا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 والملك لا شريك لك ثم صلوا وسلموا على سيد البشريه وهاديها وسراجها المنير فإن الله عز وجل قد امرنا بالصلاه والسلام عليه حيث قال في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال من صلى عليَّ حين يُصبح عشرًا وحين يُمسِي عشرًا أدركته شفاعة يوم القيامة فاللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكرٍ الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعليٍ أبي الحسنين وعن سائر أزواجه وذرياته وصحابته الكرام الأبرار الأطهار، والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذ من خذل الدين بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخوانا المسلمين المظلومين المشردين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر اخوان المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم انصر اخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم كلكم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحِبُّه وترضَاه اللهم وفِّقه ونائِبَيه لما فيه صلاحُ البلاد والعباد اللهم اجعلهم مفاتيحَ للخير مغالِقَ للشرِّ برحمتِك يا أرحمَ الراحمين اللهم اغفِر لنا وارحمنا، وعافِنا واعفُ عنا، وارزُقنا واجبُرنا، وارفَعنا ولا تضَعنا ربنا تقبَّل توبتنا واغصِل حَوبَتَنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا وسل سلخايم صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين